ميا الله لمن حمدا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتعلنا في من علمت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت فلا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم إن أسلمنا نفوسنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منها أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم المجرمين اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم انصر جيشنا على الخوارج الظالمين اللهم مكنهم من رقابهم يا قوي يا عزيز اللهم سدد سهامهم وآراءهم اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم اللهم احفظ جيشنا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين اللهم احفظه من خيانة الخائنين اللهم اوفقه وأيده وانصره وانصر به وحمه وحمي به وجعله سهما في نحور أعداء البلاد والعباد يا من إليه الأمر في المعاش والمعاد اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم ألهمه رشدا وقيه شر نفسه اللهم احمه واحمي به واهده واهد به وانصره وانصر به اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك الأمين اللهم من أراد مصرنا وجيشنا اللهم من أراد مصرنا وجيشنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا اللهم من كادنا فكده اللهم من كادنا فكده ومن نكر بنا فانكره وامنا في ديارنا وبين أهلينا اللهم آمنا في مساجدنا واحفظنا من الفتانين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وظاهرها وخفيها اللهم اغفر لنا خطأنا وعندنا اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونأذ بك من سخطك والنار اللهم في مسجدنا هذا وفي ليلتنا المباركة هذه لا تدع لنا في مسجدنا هذا مذنبا إلا غفرت ذنوبا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا همّا إلا فراجتا ولا كربا إلا نفستا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا ضالا إلا هديتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا ظالما إلا خذلتا ولا عاصيا إلا هديتا اللهم اغفر لنا أجمعين وبالمسيئين منا آل للمحسنين اللهم حب بلا قلوبنا الدعاء والقوف بين يديك والتزلل إليك وخذ نواصينا إليك أخذ الكرام عليك ولا تردنا خائبين ولا من رحمتك محرومين ولا عن بجودك جودك مطرودين اللهم وفقنا فيما بقي من شهرنا اللهم وفقنا فيه لحسن الصيام والقيام وارزحنا العون والإعانة على ذلك ياد الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صدارا اللهم وجعلنا واياهم في بطون الالحاد نطمنين ويوم يقوم الاشاد امنين وعند تطاير الصحف من الفائزين وجلنا اياهم من وارثي جنات النعيم والحقنا اياهم بالصالحين وج والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ربنا تقبل دعواتنا واغفر زماتنا وانح حوباتنا واستر عوراتنا وآمنا فازع الأكبر يوم القيامة يوم الحسرة والندامة وجعلنا من عبادك الآمنين ومن عبادك المخبولين برحمتك يا أرحم الراحمين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفعنا وأفعنا عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا رحمنا واغفر لنا, واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلّ اللهم وسلم وسدد وبارك على إمام الأمة وقائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آل بيته الطيبين وعلى زوجاته أمات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين